وإن امرأة خافت من بعليها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما صلحا وإن امرأة خافت من بعليها وَصُحُ خَيل ف غَ وَُحظِرَةِ الأأَمفُ شُ الشَّح وَصضةِ الأأَفُ الشَّ وَإِن تحسِنُتَتَّقُ فَإِن اللهَّه كََ بِمَا تََّلونَ خَبير فإِ تَحِنُ وَتَتَّكُ الله هَكَ الذِي مَا تَبَنَّى النُّونَ خَمِيرًا وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حرصتم ألا تميلوا كل الميل فتذرواها كالمعلقة ألا تميلوا كل الميل فتذرواها كالمعلقة وإن تصلحوا وتتقوا فإن الله كان غفورا رحيما وإن تصلحوا وتتقوا فإن رَبَّنَا الله غَفُورٌ رَّحِيمٌ وَإِن يَتَفَرَّقَا يُغْنِ اللَّهُ كُلًّا مِنْ سَعَتِهِ وَهِيَ تَبَرَّقَا يُغْنِ اللَّهُ كُلًّا مِنْ وَكَان الله وَيشي حكمَا وَلهِ مَا فيِسمواتِ وَمافِ الأضْ وَلِلَّهِ مَا بِ السمواتِ وَماتِ الأوْ وما وَلَقدَدِ وَصَْ الذي نَ أُوتُكِتابابَ مِ قَبللكُم وَإِيابُم أَن التَّقُ الله وَلََد وَصْقَينَ الذيينَ أ ذَلِكَ تَنزِيلُ مَن كَرِهَ مِنْ عِبَادِهِ إِنَّكُمْ أَن تَتَّقُوا وَإِن تَفْرُوا فَإِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ فِي الْأَرْضِ فَإِن تَفْرُوا فَإِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا في الأرض وَكَانَ اللَّهُ غَنِيًّا حَمِيدًا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 سَيُذْهِرُكُمْ أَيُّهَا النَّاسُ وَيَأْتِي بِأَخَرِينَ فَكَانَ اللَّهُ عَلَى ذَلِكَ قَدِيرًا فَكَانَ الله, اللَّهُ عَلَى ذَلِكَ قَدِيرًا مَنْ كَانَ يُرِيدُ سَوَا بِالدُّنْيَا فَعِنْدَ اللَّهِ ثَوَابُ الدُّنْيَا فعند الله تواه الدنيا والآخرة وكان الله سميعا بصيرا وكان الله سميعا بصيرا